سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لاحكام القران الاعداد الاذاعي مامون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا بالأمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الثالثة والأخيرة من مسائل الآية العاشرة من سورة النساء وكانت حول أن هذه الآية من آيات الوعيد نعم يا ولدي فماذا تذكر من قول امامنا القرطبي في ذلك قال الإمام إنه لا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب وأن الذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاه فيصلى ثم يحترق ويموت بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مخبره ساقط بالمشيئة عن بعضهم لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال الإمام وهكذا القول في كل ما يرد عليك من هذا المعنى نعم يا ولدي فتح الله عليك وبارك فيك الآن يمكننا أن نواصل لقاءنا الطيب المبارك مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع وشيخنا الجليل والآن يا إخواني ننتقل إلى الآيات الأربع التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترك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 وفيه خمس وثلاثون مسألة الأولى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بين تعالى في هذه الآية ما أجمله في قوله تعالى للرجال نصيب وكذلك قوله وللنساء نصيب فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من امهات الآيات فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم وروي نصف العلم وهو أول علم ينزع من الناس وينسى رواه الدارقطني قطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع من أمتي وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما وإذا ثبت هذا فاعلموا أن الفرائض كان جل علم الصحابة وعظيم مناظرتهم ولكن الخلق ضيعوه، وقد روى مطرف عن مالك قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية وقال ابن وهب عن مالك كنت أسمع ربيعة يقول من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أثر ما ينساها قال مالك وصدق المسألة الثانية روى أبو داود والدار قطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة قال الخطابي أبو سليمان الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى واشترط فيها الاحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه والسنة القائمة هي الثابته مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة وقوله أو فريضة عادلة يحتمل وجهين من التأويل أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة والوجه الآخر أن تكون مستنبطه من الكتاب والسنة ومن معناهما فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة اذ كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا وروا إكريمة قال أرسل ابن عباس إلى زيد بن سابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها قال للزوج النصف وللام ثلث ما بقي فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأي قال أقوله برأي لا أفضل أما على أب قال أبو سليمان فهذا من باب تعديل الفريضه اذا لم يكن فيها نص وذلك انه اعتبرها بالمنصوص عليه وهو قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث فلما وجد نصيب الام الثلث وكان باقي المال هو الثلثان للاب قاص النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم فقسمه بينهما على ثلاثة للأم سهم وللأب سهمان وهو الباقي وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال وللأب ما بقي وهو السدس ففضلها عليه فيكون لها وهي مفضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدم والمفضل في الأصل وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الأم وبخس الأب حقه برده إلى السدس فترك قوله وصار عامة الفقهاء إلى زيد قال أبو عمر وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زوج وابوين للزوج النصف وللام ثلث جميع المال وللاب ما بقي وقال في امراه وابوين للمراه الربع وللام ثلث جميع المال والباقي للاب وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله الذي زعم أنه قياس قول علي في المشتركه وقال في موضع آخر انه قد روي ذلك عن علي أيضا قال أبو عمر المعروف المشهور عن علي وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامة العلماء ما رسمه مالك ومن الحجة لهم على ابن عباس أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة ليس معهما غيرهما كان للأم الثلث وللأب الثلثان وكذلك إذا اشترك في النصف الذي يفضل عن الزوج كان فيه كذلك على ثلث وسلسين وهذا صحيح في النظر والقياس سبحان الله, الله, الله, الله, الله, الله أكبر المسألة الثالثة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 ثم جاءته فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أخاه فجاء فقال له ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولكما بقي لفظ أبي داود في رواية الترمذي وغيره فنزلت آية المواريس قال هذا حديث صحيح وروى جابر ايضا قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة يمشيان فوجداني لا اعقب فدعا بماء فتوضا ثم رش علي منه فافقت فقلت كيف اصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم أخرجاه في الصحيحين وأخرجه الترمذي وفيه فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين قال حديث حسن صحيح وفي البخاري عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد والوصية للوالدين فنسخ ذلك بهذه الآيات وقال مقاتل والكلبي نزلت في أم كجة وقال السدي نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت سبحانه الله والحمد لله والله